بسم الله. قال رحمه الله. قوله تعالى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنه أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي. وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا وقتلوا. لا كفّرنا عنهم سيئاتهم. ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تغلبوا الذين كفروا في البلاد متى آيات سئت الكلام على هذه الناقصين الأخير ناقص آخر وهذه آية عظيمة وقوله فالسجاب أي أجابه سبحانه فليس السين والتاء للطلب كما هو الأغلى في السين والتاء الزائدتين أنهما يفيدان الطلب استغفر الله طلب مغفرة الله سبحانه وتعالى لكن هنا السين والتاء زائدتان وليستاء للطلب فمعنى قوله أو معنى قوله فاستجاب أي أجاب وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذلك منادي أو مجيبه فلم يستجبه عند ذاك مجيبه الشاهد فلم يستجبه أو أي لم يجبه فاستجاب يأتي بمعنى طلب الجواب ويأتي بمعنى أجاب وهنا بمعنى أجابه فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهم بعد إلحاح على الله جل وعلا وتكرار ربنا ربنا إلى أن أجابهم الله جل وعلا وهذا اللايق بالمؤمن أنه يلح على ربه جل وعلا في تحقيق مطلوبه المشروع يلح على الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا وعد بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فهو وعد جل وعلا بالإجابة ولكن العبد عجول فربما استعجل الأمور ويحب أن تكون الأمور سريعة ولله حكمه في تأخير بعض الأشياء وفي تأخير مطلب العبد من حيث النظر والمشاهدة وإلا ربما يدفع الله سبحانه وتعالى ما يدفع من الضرر على العبد بالدعاء وهو لا يلتمس هذا أو لا يشعر بهذا أو ربما يدخر وربنا سبحانه وتعالى له دعاء يوم القيامة وما ذع به من الخير والحسن رحمه الله يقول لا يزالون يقولون ربنا ربنا ربنا حتى استجاب لهم لا يزالون يقولون ربنا ربنا ربنا حتى استجاب لهم هذا إنحاء عظيم على الله جل وعلا أن العبد يكرر الدعاء ولا يغنط من رحمة الله ولا يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي هذا لا ينق بالداعي ولا ينقض المؤمن الفقير الذي هو في حاجة, ربه في حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، ثم يقمعه اسم الدعاء ويترك الدعاء هذا خطأ. لذلك انظرني هؤلاء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم يكررون الدعاء ربنا ربنا ثم قال بعد ذلك فاستجاب لهم وأخبرهم بإجابته أنه لا يضيع عمل عاملا منكم. فهذا تفسير من فاستجاب لهم ربهم ثم فسر الإجابة بقوله أني لا أضيع عمل عامل منكم، أي قال لهم مجيبا بعد دعائهم وإلحائهم والتحائهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. سواء كان ذكرا أو أنت أنتم سواء عندي أنتم سواء جميعكم في ثواب سواء، وجميعكم في أحكام سواء، وجميعكم في النصرة سواء. بعضكم من بعض. فلا فوت ولا فرق بين الذكر وبين الأنثى أني لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى ومعنى ذلك كما قال بعضها التفسير أي أنكم, جميع أنكم جميعا في ثواب سواء وفي أحكام سواء وفي نصرة سواء بعضكم من بعض في الثواب والأحكام والنصرة وقيل دينكم واحد أني لا أضيع عملا أو عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض أي دينكم واحد بعضكم من بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض قيل هذا وقيل الأول وهو أقرب والله أعلم بعضكم من بعض أي في ثواب سواء في أحداني سواء في نصرتي لكم سواء الذكر منكم والأنثى وقيل بعضكم من بعض أي دينكم واحد كما في الآية الأخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فشأنهم واحد وقضيتهم واحدة وأمرهم المجتمعون عليه واحد الدعوة إلى الله عبادة الله الأمر بن والنهي عن المنكر بعضكم من بعض فدينكم واحد الذي تدعون إليه ولا شك أن هذا المعنى أيضا جيد بعضكم من بعض لكن الأول رأينا بعضهم يفسر به وهو لا باس. به وضع كثير على التفسير هذا بعضكم من بعض أي في ثوابه جميعكم سواء في أحتامي في مصرة لكم فقوله أني لا أضيع هذا تفسير للاستجابة وللجواب فما هو الذي أجابهم الله سبحانه وتعالى به أني لا أضيع فاستجاب لهم ربهم ثم فسر استجابته وجوابه سبحانه وتعالى أني لا أضيع عمل عام منكم ثم ذكر سبحانه وتعالى ما حصل لهؤلاء من الأذى من أعداء الله سبحانه وتعالى كل ذلك لأجل الله أوذوا لا لأمر آخر وأخرجوا وحصل لهم قتل وقتان أقاتلوا أقتلوا كل ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى فهؤلاء موعودون بقوله جل وعلا لأكفرن عنهم سيئاتهم فقال الله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلهم وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم هؤلاء حصل لهم هذا عظيم جدا ما هو من أجل أنهم نافسوا على الدنيا أو نافسهم على الكراسي وملكهم وغير ذلك ما يغضب من أجله من يغضب ويعادي ويواني من أجله من يواني من أهل الإسلام لا ولكن أخرجوا وأوذوا وقوتلوا كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم pleasant في سبيلي يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم من أجل هذا فقط يخرجون الرسول وإياكم ليش أن تؤمنوا بالله ربكم من أجل أن تؤمنوا بالله ربكم هذا هو السبب وكما في الآية الأخرى وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العز الحميد فهذا شأن الكافرين مع المؤمنين وشان الفاسقين الفجرة ممن ربما ينتسب للإسلام فإنه يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى ويؤذي المؤمنين من أجل أنهم استقاموا على دين الله جل وعلا ربما يحاربهم حربا ضروسا حاربهم من أجل نحاهم يحاربهم من أجل استقامتهم يحاربهم من أجل استماعاتهم التي ترضي الله سبحانه وتعالى وهو يظن أنهم يريدون كيت وكيت من هذه الاجتماعات ويظن أنهم وراءهم كذا وكذا من الجهات، وأنهم على فكر كذا وكذا مع أن الدعوة بين ظاهرة جنية واضحة لا خفاء بها ولا لبس فيها ومع ذلك تجد من حكام المسلمين أصلحهم الله من يحارب هذا الخير الذي فيه بقاء ملكه لو كان يعقل وبقامه هو فيه لأن أهل السنة كما تعلمون دعوتهم أشد الناس حربا للخروج على أولاة الأمور وللشغب الذي يحدثه تحدثه الطوائف المنحرفة على البلاد وعلى العباد وعلى أولاة الأمور المسلمين شد الناس حربا بهذه الأفكار الخبيثة التي قلقلت البلاد وأزعجت العباد ومع ذلك كثير من الحكام ما هو فاهم الغضايا بل ربما بعضهم فاهم لكنه عميل لعداء الله في حرب دين الله سبحانه وتعالى وبعضهم مسكين مغفل يظن أنه كل من اجتمع يريد كرسية اجتمع في مكانهم الأمكان في بيوت الله هؤلاء وراءهم شيء شكوكي ظان بالعباد سوءا وإن يسعى صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكلب الحديث فإنه يتولد منه الحديث الكاذب فإن الظن يسبب الكذب الصريح فيظن ويكذب أكذب الحديث يظن في الشخص سوءا فيكذب عليه والعياد بالله فرسول الله نهى عن هذا الظن إياكم والظن فإن الظن أكلب الحديث فهنيئا لمن أودي في الله وأخرج من أجل الله سبحانه وتعالى وقوت وقاتل في الله جل وعلا فهذا موعود لا عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري متحيا وإن لا نرجو لأهل دماج هذا الخير الذي في هذه الآية والله إنها لا تنطمر عليهم فيما نحسبهم والله حسيمهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فهؤلاء نحسبهم إن شاء الله يدخلون في هذه الآية كما يدخل في أصحابه دخولا أوليا يدخل فيها أتباعهم الذين حصل لهم ما حصل من أجل الله سبحانه وتعالى سواء بسواء سواء بسواء فما حصل لأولئك أدروا الاختيار سلف الأمة الأطهر حصل لأتباعهم ولا بد من ذلك من سلك مسلكهم سيحصل لهم ما حصل سيحصل لهم ما حصل لهم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عود وأود فمن جاء بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوته سلك المسلك واقتفى أثره فإنه سيحصل ما حصل له ولأتباعه أيضا الذين أخذوا بدينه فإن لنرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون أهل دماج قد فازوا بهذا الخير من مات منهم ومن هو على حياته ونازل مستقيما ونسى الله يتوفاهم على ذلك فهذه آية مبشرة لهم ومذهبة لأحزانهم وألامهم هذه الآية العظيمة فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيني وقاتلوا وقتلوا لا أكفرنا عنهم سيئة والله لا يشك أحد لا يشك مؤمن صالح ولا يشك منصف أن هذا الشيء حصل للمساكين أولئك الذين كانوا في تلك البقعة حصل لهم هجروا من بلادهم خرجوا ظلما وعدوانا وبغيا وخرجوا من ديارهم وهم مساكين مستوطنون جالس آمنون يعبدون الله سبحانه وتعالى نهارهم علم وليلهم قيام عبادة لله سبحانه وتعالى مساجدهم مسجدهم الذي يقتنونه معمور بطاعة الله معمور ليل نهار بالعباد والزهاد والعلماء والحلق التي تنفع الأمة وتعود عوائد عظيمة على الأمة منها وفعلا واقع الناس يشهد أن تلك الحلق التي أراد عداء الله منع المسلمين منها وحرمان المسلمين منها تلك الحلق أخرجت رجالا أبطالا مجاهدين عبادا زهادا أخرجتهم نفعوا أهل اليمن نفع اليمنيين وقفوا أمام هذا الفاجر الخبيث وفضحوه للناس جل أمره جل أمره أنه عميل بعد أن كان بعض أهل اليمن يغتر به ويظن أنهم أنصار الله أنصار الله انظر للاسم يا أخي اسم على خلاف الحقيقة تماما وعلى خلاف الواقع الواقع يكذب هذا الاسم أنصار الله أنصار الله ما يذبحون أولياء الله أنصار الله ما يهجرون أولياء الله سبحانه وتعالى أنصار الله ما يقاتلون المسلمين أبدا والله كذب محب لا ترى مناصرا لله جل وعلا يغتل يعني يقتل أولياء الله هذا لا يوجد هذا كذب وهذا من أدل الأدلة على أن هذه الدعوة كذب وإنما الحقيقة أنهم أنصار أعداء الله هذه الحقيقة التي يريدون أن يغطوها بهذا الاسم وأهل السنة وأهل الحق وأهل الهدى لا يغترون بالأسماء وإنما ينظرون الحقائق وإنما هذا عوام الناس رعاة الناس تجدهم تنفق عليهم مثل هذه الأسماء المزخرفة مثل هذه الأسماء البراقة أنصار الله كذا من هذه الأسماء ولي الله وهو العياد بن عدو الله واسمه وليه آية الله الخمين الفاجر الزنديق آية الله والله ما هو آية لله سبحانه وتعالى أبدا بل هو آية الشيطان ودليل واضح على أن الشيطان قد نفخ فيه فهو آية وعلامة على أن الشيطان قد سيطر عليه والعياذ بالله فهذا كله من أسمان مزخرة فهو أهل السنة ما يلتفتون إلى هذا وأهل الحق كذلك من ينظرون الحقائق ولو تسموا بما تسموا وكل مبطل ياتي مثل هذه الأسماء لكن الحمد لله الواقع يفضحهم يكشف أمرهم للناس ويجني خباياهم وسرائرهم فأهل دماج ظلموا والله انتصر لهم انتصر لهم هذا الواقع على أن الله سبحانه وتعالى انتصر لأونيائه فصاروا هؤلاء في ذل وفي خزي وفضحوا أمام العالم أنهم عملاء امريكا وأنهم عملاء لأعداء الإسلام وأنهم أبناء إمريكا والورق الرابح لهم في الجزيرة بل في العالم ولا يريدون إذهاب هذا الحوثي أبدا أنه يذهب الحوثي هذا البتة بل محاورات بعد محاورات وإلا من هو الحوثي هذا صاحب شقب لا كان يريدونه صاحب شقب على بلاد المسلمين وعلى أهل الإسلام لكن لا لابد يبقى هذا لابد يبقى هذا أما أنه يذهب تماما هذا ما هو صالح على ولا بد أن يبقى عن المسلمين فلذلك منه حتى يحاور هذا حقه يبعد أنت مشاغب وثوري خرج في البند يبعد وتقام الدولة إن كان يريد الأمن للأهل الإسلام لكن لا قال رحمه الله قولوا تعانف فالذين هاجروا لا من أول قال قولوا فاستجاب لهم أربهم أني أي بأني فنذاني كفتيهات الهمزة فاستجاب لهم ربهم أني بأني ولأجل ذلك فتحت الهمزة لأن الهمزة إذا دخل الجار عليها تفتح حكمه من قاعد قال قوله فاستجاب لهم ربهم أني أي بأني لا أضيع لا أحبط عمل عامل منكم أيها المؤمنون من ذكر أنت قال مجاهد قالت أم سلمة يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء فأنزل الله تعالى هذه الآية بعضكم من بعض إيش قال المحقرع عندكم من نظرنا في السبب النزول؟ أم ثبت هذا السبب نرى ناس سبب نزول الشيخ إذا كان ثامن منظر وهنا كما ترى مجاهد ومجاهد لم يسمع منه سلامه قاله شاهد م? كان مجاهدا سمع منه سلامه فيه نظر شاهده انظر يا أخون تحط تحصين من عنده تحط تحصين <تصفيق> الذي عنده تحط تحصين ينظر لنا مجاهد هل سمي عمرو سلمة؟ قال مشاهد قالت أم سلمة يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء فأنزل الله تعالى هذه الآية بعضكم من بعض قد علمت الخلاف في تفسيرها فمن قائل دينكم واحد؟ ومن قائل بعضكم من بعض أي في التواب والأحكام والنصرة وشبه ذلك بعضكم من بعض فأنتم عند الله سواء كلكم أجركم ثابت سواء كان ذكره وأنثى ممن هاجر ومن أوذي فيه كل ذلك يستيكتب لهم جميعا الذكور الإناث والله لا يضيع عمل للعبد كما في الآية أني لا أضيع عمل عامل منكم قال الكلبي في الدين والنصرة والموالاة وقيل كلكم من آدم وحواء هذا لا شك لكن الذي يظهر في الدين والنصرة والموالاة هذا معنى عام في الدين والنصرة والموالاة والثواب بعضكم من بعض وقيل كلكم من آدم وحواء وقال الضحاك رجالكم شكله نسائكم ونساءكم شكله رجالكم في الطاعة هذا تفسير ثالث رجالكم شكل نسائكم ونساءكم شكل رجالكم في أي شيء في الطاعة كلكم سواء في الطاعة فما فرد على الرجال فرد على النساء إلا بدليل يدل على الخصيصة كما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض قولوا تعالى فما معنى بعضكم من بعض نعم قيل في الدين والنصرة والموالاة نعم في السواب وأيضا أي في أنكم من آدم حوى بعضكم من بعض من آدم وحواء وقيل شكل رجالكم وشكل نسائكم سواء نعم أحسنت شكل أو قال رجالكم شكل نسائكم ونسائكم شكل رجالكم ليس في الصورة في الطاعة كلكم سواء ولا الإشكال تختلف أي على شكلتهم في الطاعة وفي الخير قال قوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي في سبيله سبحانه وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحمين يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بسبب هذا بسبب الإيمان أخرجواكم وأخرج نبيكم محمدًا صلى الله عليه وسلم ما لكم جرم ولا لكم ذنب سوى الإيمان بالله وسوى طاعة الله واستقامتكم على دين الله هذا ذنبكم عند أعدائكم ولا ما معكم غير هذا وما معهم حجة عليكم غير هذا الذي هم على خلاف استثناء قطع أنتم على خلافهم فيه ولا ما معهم شعر لا أنتم ولا أنتم تقلقلون على العباد في البلاد ولا أنتم تنافسونهم على كراسيهم وعلى ملكهم ورئاستهم أبدا هم يعلمون هذا ولكن أنتم على خلاف ما أنتم عليه ما هم عليه فلذلك حاربوكم من أجل دينكم واستقامتكم فقط قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديالهم وأوذوا في سبيلي أي في طاعة وديني وهم المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة وقاتلوا وقتلوا قرأ ابن عامر ابن كثير قتلوا بالتشديد قرأ سبعية قاتلوا وقتلوا في سبيل الله فيها مبالغة في أليتهم وقال الحسن يعني أنهم قطعوا قطعوا في المعركة وقال الحسن يعني أنهم قطعوا في المعركة والآخرون بالتخفيف قتلوا قطعوا في المعركة أي مستل بهم مستل بهم وأوذوا أذية وهم موتى ومسلم أيضا حصل لهم ما حصل قال والآخرون بالتخفيف وقتلوا وهي القرآن معروف عندنا والآخرون بالتخفيف وقرأت ثر القراء وقاتلوا وقتلوا والآخرون بالتخفيف قتلوا نعم بالتخفيف بس ما ماذا يقصد هنا وقرأ أكثر القراء والآخر بالتخفيف هو نفس الأول تخفيف قتلوا وقرأ أكثر القراء وقاتلوا وقتلوا يريد أنهم قاتلوا العدو ثم إنهم قتلوا وقرأ حمزة والكسائي قتلوا وقاتلوا قتلوا أو قتلوا وقاتلوا تقديم تأخير قتلوا وقاتلوا والقراءة المشهورة قاتلوا وقتلوا وهذا فيها تقديم قتلوا على قاتلوا وهي سبعية وقرى حمزة الكساء قتلوا وقاتلوا وله وجهان أحدهما معناه وقاتلوا من بقي منهم ومعنى قوله وقتلوا أي قتل بعضهم تقول العرب قتلنا بني فنان وإنما قتلوا بعضهم ما هم كلهم أطلقوا الكل وأرادوا البعض قتلنا بني فنان أي قتلنا بعضهم فيكون القراءة هذه وقتلوا أي قتل بعضهم وليس كلهم وليس كلهم وإننا البعض منهم والعرب تقول قتلنا بني فلان يريدون بعض بني فلان ومستأصلهم جميعا. فيقول من إطلاق الكل وإرادة البعض. تقول العرب قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم والوجه الآخر وقتلوا وقد قاتلوا. قوله ولا لا قتيم قوله لا أكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وأضاف الثواب. إليه سبحانه وتعالى وفيه إشارة إلى أنه ثواب عظيم ولم يذكر أيش الثواب هذا الذي سيجازى به أولئك الذين حصل لهم ما ذكر فهذا الإضافة فيها إشارة إلى أنه ثواب عظيم جزيل من الله سبحانه وتعالى لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا عظيما والله سبحانه وتعالى مضاف إليه هذا الثواب ثوابا من عند الله هذا الثواب من عظيم ومن كريم جل وعلا فإذا هو ثواب عظيم وجزيل لأن العظيم لا يعطي إلا عظيما جزيلا من الثواب ولم يذكر لهم أي الثواب هذا الذي سيعطى هؤلاء الذين هجروا وأخرجوا وقتلوا وقاتلوا في سبيل الله فوعدهم بثواب أيش هذا الثواب هو من عند الله فإذا هو عظيم قال ثوابا من عند الله نصب على القطع قاله الكسائي وقال المبرد مصدر أي لو ثيبنهم ثوابا افعل مطلع هذا القول آخر للمبرد وهو من أئمة أهل البصرة والقول لهم وهو من أئمة أهل الكوفة قال نصب أعني ثوابا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتهم الأنهار وعطيهم ثوابا وافعل به نصب على القطع والمبرج قول مفعول مطلق لأثيبنهم ثوابا ثوابا من عند الله لأثيبنهم ثوابا من عند الله والأول مفعول به أصيب عن قطعه مفعول به قال قوله والله عنده حسن الثواب هذا نكتفي به فعندما نرجع ما معنى فاستجاب والسين والتاء يدلاني على الطلب ما عندك نعم بمعنى أجاب فخرجت عن الأصل سائد تاني ولا يدلاني على الطلب وهذا موجود في لغتهم لغة العرب وإلا الأصل في السين والتاء بمعنى الطلب يدلاني على هذا المقصود طيب فما هو الذي استجاب وأجاب لهم به وأخبرهم بأنه قد أجابهم إليه أني لا أضيع عمل عامل منكم هذا الذي أجابهم به سبحانه فجملة أني تفسير للمستجاب به أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انت بعضكم من بعض درحمن ما معنى بعضكم من بعض أي في ثوابي وأحكامي ونصرتي سواء أحسنته وقيل في الدين دينكم واحد وقيل شكل نعم أحسنته أي أنه المقصود به شكل, شكل رجالكم أو رجالكم شكل نسائكم ونساءكم شكل رجالكم في الطاعة قال مجاهد بن جبر المكة أبو الحجاج المخزوم المقرئ مولى سائب بن أبي سائب روعا علي وساعد بن أبي وقاص والعبادلة الأربعة ورافع بن خديج وسيد بن ضهير ابن ضهير وابي سعيد الخدري وعائشة أم وجويرية بنت الحارث أبي ريرهم أم هاني بنت أبي طالب وشابر بن عبد الله وعطية القراضي هذا ما يكفي ما يكفي روعا فلان هل سمع منهم نريد تحفظ تحصيل والذي يذكر الحافظ أنه جامعة التحصين له. عفوا يذكر أنه روى عن فلان وفلان وفلان. يذكر باعتبار أنه ما حصل لهم من الرواية. قال قلت وقد روى عنه حديث صلاة الخوف. قال البرديجي الذي صح المجاهد من الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس بن عمر أبو هريرة وأبو هريرة على خلاف فيه. قال بعض من لم يسمع منه يدخل بينه وبين بهر يدخل بينه وبين بهريرة عبد الرحمن بن أبي ذياب. وقد صار مجاهد لباب عائشة فحجبت, أو فحجبت ولم يدخل عليها لأنه كان حرا واختلف في روايته عن عبد الله بن عمر فقيل لم يسمع منه قلت أخرج له البخاري عنه حديثين وقال مجاهد يروع نبي سعيد الخذري وليس بصحيح الحديث مجاهد عن جابر ليس لها ضوء إنما هي من حديث بن عن أبان بن صالح عن مجاهد ومن حديث ليث بن أبي سليم منه ولم يسمع من رافع من خديج وقد روى منصور عن مجاهد عن أسجد وضهير وقال أبو حسين عن مجاهد عن ابن رافع, رافع فيه اضطراب فعلى هذا لم يصح له رواي عن الصحابة إلا عن ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة على خلاف وأبي هريرة على خلاف فقال بعضهم لم يسمع منه وكان يدخل بينه وبين أبي هريرة عبد الرحمن وأبي زياد وعائشه حجبت ما مكنت من الدخول ما دخل عليها ام ودخله البخاري عنه حديثين ما ذكر المعنى به رويناه عن مجاهد ام مين هو في شمهان قالوا حديثه عنهم صحيحين يعني عائشة. قال مجاهد بن جابر أحد أئمة التابعين. وقال يحيى بن سعيد لم يسمع مجاهد من عائشة. لم يسمع مجاهد من عائشة رضي الله عنها. وسمعت وسمعت شعبة ينكر أن يكون سمعا منها. وسمعهم على ذلك يحيى بن معين و حاتم الرازي. قلت هذا الصحب المراسين قال قلت وحديثه عنها في الصحيحين إذا سمع مما المثبت مقدم على النافي قد ثبت في سماعه عنها فلا معنى للإنكار فأنكروا بحسب علمهم وغيرهم أثبت فيكون سماعه عن عائشة ثاب بقي معنى مسلمة لم يذكر شيئا هنا قال قلت وحديثه عنها في الصحيحين وقد صرح بغير حديث سماعه منها قال أحمد بن حنبل لم يسمع مجاهد من يعلى بن أمية وقيل ليحيب المعين يروي عن مجاهد يروي عن مجاهد أنه قال خرج علينا علي خرج علينا خرج علينا عليا علي هكذا كيف عليا تقع هذه ما تقع عليا قال كذا في المخطوطين في المخطوطتين وفي المراسل المحاتم خرج علينا عليهم هذا الصلاة كيف خرج علينا عليا عندنا هكذا ثم بيّن هنا في المخطوطات أنه موجود خرج علينا علي فاعل قال خرج علينا عليا هكذا هنا في النسخة صواب علي ورضي الله عنه قال ليس هذا بشيء وقال يحل الغطان إبراهيم يعني النقعي عن علي أحب إلي من مجاهد عن علي قال وكانوا يرون أن مجاهدا يحدث عن صحيفة جابر وقال ابن لم يسمع مجاهد من زيد من الخريت وقال البخاري لا يعرف المجاهد سماعا من أم هاني من أبي طالب وقال أبو زرع مجاهد عن علي مرسل كذلك عن سعد بن أبي وقاص عن ابن مسعود وعن معاذ رضي الله عنهم وقال أبو حاتم أدرك عليا رضي الله عنه لكن لا يذكر لا يذكر رؤية, لا يذكر رؤية ولا سماعا ولم يدرك ابن عجرة ولا سعدا إنما يروي عن مصعد بن سعد ومجاهد عن أبي ذر مرسل وعن معاوية كذلك ليس متصل بينه وبين معاوية رجل من سراقه مرسل أيضا قال ذكر شيخنا المزي في التهريب أنه روى عن سراقة سعيد ابن مالك سعيد بن مسيب ومجاهد وقاوس وعلي رباح وقد قيل أن سراقة مات وذكر سنة عربين وعشرين فعلى هذا يكون رواية هؤلاء عنه مرسلة وما ذكره من سنة وما لها لو يؤتى من المختصر في وربما يلخص هذا الذي توسع فيه صاحب المراسيل ما ذكر شيء ما ام سلمة هنا قالوا مجمع آه ذكر هنا قال مجمع بن كعب عن سلمة بن مقرد عن النبي صلى الله عليه حديث اعر النساء هذا مجمع بن كعب لم يدرك من ذكر ما سلم ما في ام سلمة انظروا لنا يا اخوان من نص على عدم سماعه من ام ومن نص على سماعه أما هنا ما ذكر شيء وإنما ذكر كلام البرديجي الذي صح المجاهد من الصحابة عنهم ابن عباس ابن عمر وأبو هريرة على خلاف قد سمعت أنه قد له عن عائشة سماع قد له عن عائشة ذكر ثلاثة البرديجي ابو هريرة ابن عباس ابن عمر وابو هريرة في خلاف ولم يذكر عائشة مع أنه صح سمع له منها كم الصحيح إلى هنا سبحانك رحمن دخل إلهنا